من سلف في ما يتعلق بتكفير المشركين وان هذا باتفاق المسلمين وان هذا عليه اجماع الامه وان من شك في كفر المشركين فهو فهو كافر ونصوصه السابقه مما هو صريح واضح بيين يدل على ذلك بل هو نص ومنها ما يدل على ان البراءه من المعبودات يدخل فيها البراءه من العابدين وهذه المسائل التي يعتن بها براء في نصوص ال وحيين تدل على انه يجب عليه ولم يتحقق له وصول التوحيد الا بالبراءه من المعبودات يدخل في ذلك البراءه من عابده يعني من عابدي المعبودات ونصه السابق في قوله من دعا علي بن ابي طالب فقد كفر ومن شك في كفره فقد كفر من دعا علي بن ابي طالب فقد كفر ومن شك في كفره فقد فقد كفر ولم يذكر رحم الله تعالى التعريف ولم يكن رحمه الله تعالى اقامه الحجه لان هذه المسائل كما تقرر فيما سبق انها ليست داخله في اقامه الحجه فكل من تلبس به الشرك وهنا قد دعا علي بن ابي طالب وليس مراد تخصيص دعاء علي بن ابي طالب فقط دون غيره وانما اراد مثالا لان دعاء علي رضي الله تعالى عنه شرك اكبر ودعاء غيره كذلك شرك اكبر هلذين هو كافر مرتد عن الاسلام هذا مجمع عليه باتفاق الامه واجماع الامه وكذلك اجماع الانبياء والمرسلين ثم من توقف او شك في كونه كافرا فهو فهو كافر عباد القبور في هذا الزمان كفار ومن شك في كفرهم فهو كافر مثلهم لا شك في ذلك ونصه الاخر فيما يتعلق بعقائد الحلوليه والاتحاديه في قوله فهذا كله كفر باطنا وظاهرا باجماع كل مسلم فحاكه اجماع العوام كذلك ليس خاصا بالعلماء بل هو عام باجماع كل مسلم ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفه قولهم ومعرفه دين الاسلام فهو كافر والشاهد فيه ماذا كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين فمن شك في كفر اليهود فهو كافر ومن شك في كفر النصارى فهو كافر ومن شك في كفر المشركين فهو كافر هذا نص من تيم الله تعالى وذكرت لك انه في الجزء الثاني من الفتاوى صفحه 368 فرجع اليه لتقف عليه قال وكذلك الاثر او القول الذي في الجزء الثاني صفحه 128 فان اهل الملل متفقون على ان الرسل جميعهم نهوا عن عباده الاصنام وكفروا من يفعل ذلك هذا يكفي يعني هذه النصوص الثلاث عن ومتي رحمه الله تعالى كافيه في كون من لم يكفر المشركين فهو, فهو كافر لا يحتاج إلى ماذا إلى مزيد بسطن ومع ذلك لو جمعت ونظرت بكلامه لو وجدت أنه يذكر رحمه الله تعالى وقد ذكرنا شيئا من ذلك أنه يذكر في البراءة التي لن تتحقق من المعبودات الباطلة الذي جاء النص بها وفيها لن تتحقق إلا من براءة من العابدين هذا مما يعز التنصيص عليه يعني التنصيص على العابدين قليل لكنه مفهوم من, من ذلك وسياتي كلام القوي رحمه الله ان ثلاثه متلازمه براءه من الشرك والبراءه من المعبودات والبراءه من العابد كل متلازم يعني لن يتحقق الوصف لن يتحقق الوصف من البراءه من الشرك الا بالبراءه من المعبودات ولن يتحقق لك الوصف من بالبراءه من المعبودات الا بالبراءه من العابد كل متلازمه بعضها محقق ببعض فقال رحمه تعالى فان اهل الميل متفقون على ان الرسل جميعهم نهوا عن عباده الاصنام وكفروا من يفعل ذلك يعني حكموا عليه بماذا بالكفر اذا اجماع الانبياء والمرسلين على تكفير عباد الاوثان فاذا ادعى مدعا ان خلاف ردت عليه بهذا القول وردت عليه بهذا القول بما مر سابقا من ان وصف الاسلام لن يتحقق الا بماذا الا بالبراءه من الشرك يعني ترك الشرك فهو داخله في مفهوم لا اله الا الله قال وكفر من يفعل ذلك وان المؤمن لا يكون مؤمنا لا يكون م... لن يتحقق له وصف الايمان حتى يتبرأ من عباده الاصنام وكل معبود سوى الله الى ان قال وهذا اكثر هذا الذي ذكره الرحمن تعالى فيما سبق تكفير عباد الاصنام وهذا اكثر واظهر عند اهل الملل من اليهود والنصارى فضلا عن المسلمين من أن يحتاج أن يستشهد عليه بنص خاص يعني لا نحتاج أن نقول ماذا هذا الدليل على أن عباد القبر كفار قل هذا أظهر ما يكون من الدين الرسالة أو خلاصة الرسالة أو زبنة الرسالة إنما هي في ماذا في إبطال عبادة ما سوى الله تعالى وتكفير هؤلاء العابدين من أن يحتاج إلى أن يستشهد عليه بنص خاص فإن اليهود والنصارى يكفرون عباد الأصلاح وعار على مسلم ينتسب إلى الإسلام أن يكون اليهود والنصارى أعرف بعبادة الأصنام وأنها كفر ويكفرون عبادة الأصنام وهو يدعي الإسلام ومع ذلك يكون أدنى منهم قال ابن قيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش جزء الثاني صفحة 94 وسورة قل يا أيها الكافرون سورة قل يا أيها الكافرون فيها إيجاب عبادته وحده لا شهر كلام لأن تدل على ماذا كما سبق كلام التيمين رحمه الله تعالى تدل على إثبات النوع الثاني من نوعي التوحيد التوحيد الاول توحيد علمي اعتقادي ويدل عليه سوره الاخلاص والتوحيد الثاني عملي ارادي قصدي فعلي ويدل عليه سوره الكافرون سوره الكافرون قال رحمه الله تعالى وسوره قل يا ايها الكافرون فيها ايجاب عبادته وحده لا شريك له والتبرئ من عباده كل ما سواه ولا يتم احد التوحيدين الا بالاخر لا يتم الا بالا تمام هنا ليس المراد به الكمال الواجب وانما المراد به وجود اصله لن يوجد الا بماذا الا بالبراءه من المعبودات والبراءه من السلك والبراءه كذلك من الفاعلين وقال في مدارج السالكين والجامع لهذا كله تحقيق شهاده لا اله الا الله علما ومعرفه وعملا وحالا وقصدا وحقيقه هذا النفي والاثبات الذي تضمنته هذه الشهاده هو الفناء والبقاء يعني على صلح الصوفيه فيفنى عن تأليه ما سواه علما واقرارا وتعبدا ويبقى بتاليهه وحده فهذا الفناء وهذا البقاء الذي هو ماذا النفي والاثبات هو حقيقه التوحيد الذي عليه المرسلين وانزلت به الكتب وخلقات لاجله الخليقه وشُرعت له الشرائع وقام عليه سوق الجنه واؤسس عليه الخلق والامر وحقيقته ايضا اي حقيقه التوحيد التي لا توجد الا به وحقيقته ايضا البراءه والولاء ولاء للمؤمنين لايمانهم والبراءه من الكافرين والمشركين لكفرهم وشركهم قال البراءه من عباده غير الله براءه من عباده غير الله وليس المراد فقط البراءه من العباده غير الله تعالى وانما المراد كذلك ماذا من المعبودات ومن العابدين قال والولاء لله كما قال تعالى قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قال لقومهم انا براؤ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهديني وقال ايضا يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وقال الله تعالى لرسول صلى الله عليه وسلم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون الا اخره انظر هذه الايات مزجها وذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في سياق واحد وكلها يفسر بعضها بعضا فالبراءه اذا جاءت مجمله في موضع فتفصيل ويكون في موضع اخر ولا يعارض بين الايات قال رحمه الله تعالى وهذه براءه منهم منهم ممن من المشركين يعني هذه الايات كلها التي سردها وذكرها وهذه براءه منهم ومن معبودهم و سماها براءه من الشرك سماها براءه من الشرك يعني اطلق على البراءه من المعبودات ومن العابدين براءه من من الشرك لماذا لانها متلازمه كل منها كل منها يفسر الاخر ويفسر كذلك ذي بالاخر فاذا قيل براءه من الشرك وجاء في القران ذلك وما انا من المشركين فهي براءه من الشرك وبراءه من المعبود وبراءه من من العابد لو تبرئ من الشرك دون المعبودات ما صح توحيده ولا اسلامه واذا تبرأ من المعبودات ومن الشرك دون العابد لم يصح له توحيد ولا ولا اسلام ولذلك قال ابن القيم رحمه الله مفسرا لهذه الايات كله حين يد حمل ما لم يذكر على ما ذكره قال هذه اي الايات المذكوره في البراءه براءه منهم منهم يعني من المشركين من الكفار يتبرأ منهم ومن معبودهم و سماها براءه من الشرك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سوره الكافرون ماذا كما مر انها براءه من من الشرك اي من العابدين ولذلك جاء النص بماذا قل يا ايها الكافرون خطاب لماذا للعابدين اذا الخطاب اولا للعابدين فدل ذلك على ان البراءه يدخل فيها البراءه من العابدين واول ما يدخل في براءه من العابدين ماذا تكفيرهم لانه لا يصح الايمان لا يصح الكفر بالطاغوت الا بماذا بتكفير عباد القبور وقال في أحكام أهل الذنب الجزء الأول صفحة 487 وجعل سبحانه لعباده المسلمين أسوة حسنة في إبراهيم في إمام الحنفاء وجعل سبحانه لعباده المسلمين أسوة حسنة في إمام الحنفاء ومن معه من المؤمنين إذ تبرأوا ممن ليس على دينه تبرأوا ممن من أشخاص ليسوا على, على دينه معرفنا أن المشرك على ملة أخرى وعلى دين مباين لمله ابراهيم عليه السلام ودين ابراهيم عليه السلام هنئذ لن يتحقق له وصف الايمان الذي يستقل به عن غيره الا بمعادات والبراءه من غيره قال رحمه الله تعالى اذ تبرؤ ممن ليس على دين امتثالا لامر الله وايثارا لمرضاته وما عنده وقال رحمه الله تعالى في نفس المصدر الجزء الاول صفحه 499 ولما كانت التوليه شقيقه الولايه من يتولهم منكم فانه منهم توليه شقيقه الولايه كانت توليتهم نوعا من توليهم وقد حكم تعالى بان من تولاهم فانه منهم وقد عرفنا في ما سبق ان هذه الايات كلها دون استثناء ليست خاصه باليهود والنصارى من يتولهم منكم فانه منهم يظن الظان ماذا انه فقط اذا تولى اليهود والنصارى وهو كذلك يعتبر كافرا اذا تولى اليهود والنصارى لكن والمشركون هل حكم خارج عنهم أم أنهم داخلون لا شك أنهم أولى بالدخول في هذه النصوص كلها ولذلك بيّن رحمه الله تعالى أن الآيات الدالة على قطع المولاة وقطع التولي عن المشركين عن الكفار أول من يدخل في ذلك هو المشركون قال رحمه الله ولا يتم الايمان الا بالبراءه منهم لا يتم الايمان قال بعض المبتدعه في هذا الزمان اذا جاءت مثل هذه النصوص ماذا لا يتم لا يتم كمال الايمان وليس اصل الايمان هذا باطل وكذب على الائمه قال ولا يتم الايمان الا بالبراءه منهم والولايه تنافي البراءه فلا تجتمع البراءه والولايه ابدا لا تجتمع مسلم ولا يتبرأ من الكفار لا يرتميان لا يرتميان بل هو كافر وصار صار مثلهم فلا تجتمع البراءه والولايه ابدا والولايه اعزاز فلا تجتمع هي واذلال الكفر ابدا والولايه صله فلا تجامع معادات الكافر ابدا لا يرتميان حكم عليه بكونه مسلما اذا لابد من ولايه لابد من لابد من ماذا لابد من محبه وهو قد حكم على المشرك بماذا بالاسلام وقال في الجواب الكافي فلا تصح الموالاه الا بالمعادات كما قال تعالى عن امام الحنفاء المحبين انه قال انه قال لقومه اف رايتم ما كنتم تعبدون انتم وما اباؤكم الاقدامون فانهم عدو للي الا رب العالمين فلم يصح قال المقيم حم تعالى فلم يصح لخليل الله هذه الموالاه والخله الا بتحقيق هذه المعادات هذه المعادات واول ما يدخل هو البراءه منه وتكفيرهم قال الرحمن تعالى فانه لا ولا الا بالبراءه من كل معبود سواه قال تعالى قد كانت لكم اسبته حسنه في ابراهيم والذين معه ذكر الايه وقال تعالى واذا قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون فدخل في هذه الكلمه ما ذا البراءه من العابدين براءه من عابدين اي جعل هذه الموالاه لله والبراءه من كل معبود سواه كلمه باقيه في عقبه يتوارثها الانبياء واتباعهم بعضهم عن بعض وهي كلمه لا اله الا الله وهي التي ورثها امام الحنفاء لاتباعه لا يوم قيام ولذلك البراءه وتكفير المشركين داخل في مفهوم الكلمة تابعي لهذه المسألة داخل في مفهوم الكلمة يعني لن يصح تحقيق معنى هذه الكلمة واعتقاد ما دلت عليه إلا بتكفير المشركين إلا بتكفير المشركين وابن قيم رحمه وتعالى كذلك الشيخ لو نصوص أخرى تدل على أن البراءة من العابدين داخل في مفهوم البراءة مطلقا وأما قول أئمة الدعوة فقد قال إمام الدعوة شيخ محمد بن لهاب رحمه وتعالى في الدوره الثانيه كما في الجزء الثالث صفحه 22 في رسالته المشهوره باصل دين الاسلام وقاعدته قال رحمه الله اصل دين الاسلام وقاعدته امران الاول الامر بعباده الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاه فيه وتكفير من تركه يعني من ترك التوحيد ها وجب على المسلم اذا اراد ان يحقق اصل الدين ان يكفره فاذا لم يكفره حينئذ لم يحقق اصلا الدين واذا لم يحقق اصل الدين فليس بمسلم لان المراد باصل الدين ماذا مضمون الشهادتين مضمون يعني الاتيان بالشهادتين ومضمون الشهادتين هو الذي يصلح ويصح بماذا الاسلام فاذا انتفى احد اجزاء هذا الامر الاول عباده الله تعالى وما عطف عليه حينئذ لم يتحقق له الوصف الثاني الانذار عن الشرك في عباده الله والتغليظ في ذلك والمعاده فيه وتكفير من فعله يعني تكفيره تكفير من فعله اي تكفير من فعل الشركه تكفير من فعل الشركه حينئذ داخل في مفهوم اصل الدين ثم قال والمخالفون في ذلك انواع مخالفون في ذلك انواع والمخالف المراد به هنا ماذا الكافر لانه ليس محققا لي للوصف ليس محققا للوصف لي الذي هو ذكره بماذا بالامر الاول والثاني قال فاشدهم مخالفه من خالف في الجميع ومن الناس من عبد الله وحده ولم ينكر الشركه ولم يعادي اهله ومنهم من عاداههم ولم يكفرهم هذا داخل في ماذا في اعداء الدين انه ماذا انه عاداههم جعل بينه وبين ماذا بين المشركين معاده لكن لم تصل هذه المعاده الى ماذا الى تكفيرهم هل حقق اصل الدين الجواب لا قال ومنهم من عاداههم ولم يكفرهم ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغضهم ومنهم من كفرهم وزعم انه مثبت للصالح يعني كذلك كفرهم لكن ماذا جعل ذلك ماذا انه مثبت للصالحين وتنقص لهم ومنهم من لم يبغض الشركه ولم يحبها ومنهم من لم يعرف الشركه ولم ينكره ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكره ومنهم من هو ومنهم وهو اشد الانواع خطرا من عمل بالتوحيد لكن لم يعرف قدره ولم يبغض من تركه ولم يكفرهم ومنهم من ترك الشركه وكرهها ولم يعرف قدره ولم يعادي اهله ولم يكفرهم وهؤلاء قد خالف ما جاءت به الانبياء من دين الله سبحانه وتعالى والله اعلم وجميع هذه الانواع كلهم كفار واهم ما يعنينا في هذه المساله ماذا مسالتنا ان من لم يكفر المشركين لم يحقق اصل الدين قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كما في الدرر الجزء الثامن صفحه 264 انه ما من احد انه ما من احد الا وهو يدعي الاسلام لنفسي يزعم ماذا انه انه مسلم وهذه مجرد دعوه لا بد بماذا لا بد من اثبات لا بد من حقيقه قال ولكل قول حقيقه وقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى تعريفا جامع لاصل الدين الذي تحقق به ماذا واصل الاسلام ادعى انه مسلم ولم ياتي باصل الدين لم يحقق اصل الدين هذه الدعوه باطله ام صحيحه دعوه باطله ولذلك قال وقد ذكر شيخنا يعني به الشيخ محمد رحمه الله تعالى وقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى تعريفا جامعا لاصل الدين قال اصل دين الاسلام قاعده امران وذكرهما ثم ذكر المخالفين ثم قال فيقال لهذا المسكين تفطن في نفسك هل انت داخل في هذه الانواع مع المخالفين هل انت واحد منهم انظر وابحث وكل انسان يعرف بنفسه فان كنت فيها فما اسلمت حتى يثبت لك الاسلام ان كنت واحدا من هذه الانواع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى فحينئذ ماذا لست مسلما لا بد مماذا لا بد من ان يتحقق باصل الدين فمن لم يكفر المشركين وحكم عليهم بالاسلام حينئذ يكون داخلا في ماذا في هذه الانواع كلها لذلك فلا يكون محققا لاصل الدين قال فان كنت فيها فما اسلمت حتى يثبت لك الاسلام قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في مفيد المستفيد وتامل تامل تدبر ان الاسلام لا يصح إلا بمعادات أهل الشرك الأكبر لن يصح ولن يقوم لك أساس في الإسلام ولن يثبت لك وصف الإسلام إلا بمعادات أهل الشرك الأكبر وإن لم يعادهم فهو منهم لآية السابقة من يتولهم فهو داخل منهم وإن لم يعادهم فهو منهم وان لم يفعله وان لم يفعله يعني ليست العبره في محاربه الشرك ماذا مجانبه الشرك يظن البعض انه ماذا اذا لم يعبد غير الله تعالى سليم له دينه كلا بقي اشياء اخرى بس كذلك بقي اشياء اخرى اي ماذا ان تحكم عليهم بماذا بالكفر والشرك ليس مسلمين تنفع عنه مصفى الاسلام واما اذا قلت مالي وما لهم لن اسال عنهم لن يسالني الله عز وجل في قبري ولا يوم القيامه ولن يحاسبني لن يسالني عن تكفير الكافر قل لا ستسال وتحاسب كفار من اليهود والنصارى والمشركين هذا مما داخل وهو في مفهوم الكلمه واذا حصل نقص حينئذ زال عنك وصف الاسلامي اذا ستحاسب او لا ستحاسب فانت مامور بالاتيان بهذه الكلمه وبما لا تصح الا الا به ولذلك قال تامل ان الاسلام لا يصح باطل وان ادعاه من ادعى لا يصح الا بمعاداه اهل الشرك الاكبر وان لم يعادهم فهو منهم وان لم يفعلهم وقد ذكر في الاقناع ان الشيخ تقي الدين ان من ندع علي بن ابي طالب فهو كافر وان من شك في كفره فهو كافر فاذا كان هذا حال من شك في كفره مع عداوته له ومقته له فكيف بمن يعتقد انه مسلم كيف لو اعتقد انه مشرك ولم يعاده فهو ملحق به كيف لو اثبت له وصف الاسلام سر ماذا اشد كفرا من من الاول قال فكيف بمن يعتقد انه مسلم ولم يعاده فكيف بمن احبه فكيف بمن جادله عنه وما اكثر المجادلين اليوم عن عن المشركين ولذلك تورعون عن ان يصفوا المشركين بماذا بالشرك ثم بعد ذلك ياتون الى ماذا الى من كفرهم فيوصف بكونه خارجيا وهذا من أعجب ما يكون عند هؤلاء المرتدين انهم لا يصفون المشركين بماذا بالشرك ويقول ماذا هؤلاء مسلمون ولا بد من تحقق صورت في الموانع واذا جاءوا عند من كفر قالوا ماذا هذا مذهب الخوارج واو المعتزله ولا شك ان هذا رده بالاجماع رده بالاجماع قال رحمه تعالى فكيف بمن احبه فكيف بمن جادل عنه جادل عنه فهو يتورع عن أن يصف هؤلاء بماذا؟ بالمشركين يقول لا كيف أنت تموت ثم بعد ذلك تصف شخصا مسلم بالكفر لا حاشا وكلا فالبراءة حينئذ تكون بماذا؟ فيرفع الوصف الشركة عن هؤلاء المشركين ثم لا يتورع في أن يصف الموحدين بماذا؟ بكونه خارجيا أو تكفيريا وقال الشيخ محمد كذلك في الدرر جزء الثالثة من صفحة 113 فإذا عرفت هذه المسألة عرفت أن الإنسان لا يستقيم له دين ولا اسلام ولو وحد الله وترك الشرك الا بعداوه المشركين والتصريح لهم بالعداوه والبغضاء واعظم من ذلك ماذا تكفير وقال كذلك في الدرر الجزء الثاني صفحه 109 قال وانت يا من من الله عليه بالاسلام وعرف ان ما من اله الا الله لا تظن انك اذا قلت هذا هو الحق وانا تارك ما سواهم لكن لا اتعرض للمشركين ولا اقول فيهم شيئا لا تظن ان ذلك يحصل لك به الدخول في الاسلام لن تدخل في الاسلام الا بتصريح بكفري وتكفيري قل لا تظن ان ذلك يحصل لك به الدخول في الاسلام بل لا بد من بغضهم وبغض من يحبهم ومثبتهم ومعادات كما قال ابوك ابراهيم والذين معه ان براؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمن بالله وحده وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا وقال تعالى ان قد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله ولا تلموا الطاغوت ولو يقول رجل أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الحق لكن لا أتعرض اللات والعزة ولا أتعرض أبا جهل وأمثاله ما علي منه لم يصح إسلامه ما صح إسلامه لماذا لا بد أن يتبرع من هؤلاء المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة فكل من تلبس بالشرك فهو فهو المشرك والبراءة لازمة له وتكفيره لازم وتكفيرهم لازم له قال رحمه الله تعالى وأما مجادلة بعض المشركين بأن هؤلاء الطواغيت ما أمر الناس بهذا ولا رضوا به فهذا لا يقوله إلا مشرك مكابر فإن هؤلاء ما أكلوا أموال الناس بالباطل ولا ترأسوا عليهم ولا قربوا من قربوا إلا بهذا وإذا رأوا رجلا صالحا استحقروه وإذا رأوا مشركا كافرا تابعا الشيطان قربوه واحبووه وزوجوه بنات معدوا ذلك شرفا وهذا كله يدل على ماذا على ملكهن السابقه وقال رحمه الله تعالى في الدرر الجزء الثاني صفحه 116 فالله الله اخواني تمسكوا باصل دينكم اوله واخره اسه وراسه وهو شهاده ان لا اله الا الله واعرفوا معها واحبو اهلها واجالوها واجالوهم اخوانكم ولو كانوا بعيدين واكفروا بالطواغيت وعادوهم وابغضوا من احبهم او جادل عنهم او لم يكفرهم او قال ما علي منهم او قال ما كلفني الله بهم فقد كذب هذا على الله وافترى بل كلفه الله بهم وفرض عليه الكفر بهم والبراءه منهم ولو كانوا اخوانه واولاده فالله الله تمسكوا باصل دينكم لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اذا ما علي منهم مالي ومالهم قل هذا داخل في ماذا في كوني لابد ان يكفر بي بالطاغوت فالمشرك لابد من تكفيري ولذاك فمن يكفر بالطاغوت هذا واجب علي لابد ان يحقق هذا الوصف وعلمنا ان الطاغوت يدخل فيه ماذا الاوثان وعباده الاوثان وكذلك عباد الاوثان قال الشيخ محمد كذلك كما في الرسائل الشخصيه الجزء الاول صفحه 242 وفي الدره كذلك الجزء العاشر صفحه 59 قال وانا الى الان أطلب الدليل من كل من خالفني رحمه الله تعالى كتب وكتب وكتب وما وجد إلا ماذا إلا التصنيف فقط إلاهما ذع على مذهب الخوارج الأخير وأتى بدين جديد ومذهب خامس هذا الذي أجاب به وأما الأدلة التي طرحها فليس ثم إجابة البتة وهذا شأنها البدع في كل زمان إذا طرحت الأدلة وجاء بقول الله تعالى وقول رسول صلى الله عليه وسلم وجئنا ناسا بكلام أهل علم لن تجد إلا ماذا الا احذر من هذا لا تاخذ منه عقيده هذا تكفير هذا خارج الى خرم ما, ما عندهم من اباطيل اما الرد على الادله ومناقشه الادله فليس عندهم شيء البت لماذا لانهم يعلمون انهم يفترون على الله تعالى الكذبه لو كان عندهم دليل واحد لجادلوا به لكن ليس عندهم ماذا الا اباطيل وشبه يتمسكون بها ولذلك الشاعر حمد تعالى ينازع ويجادل هؤلاء ان ياتوا بماذا بادله من الكتاب والسنه تدل على بطلان دعوتي وهي هات هيات قال وانا الى الان اطلب الدليل من كل من خالفني فاذا قيل له استدل او اكتب او اذكر هذا عن ذلك وتبين عرضه وكذلك لكن يجتهدون الليل والنهار في صد الجهال عن سبيل الله ويبغون عوجا يعني يحذرون يحذرون ماذا من دعوه الشيخ رحمه الله تعالى الى يومنا هذا وهذه الدعوه ماذا دعوه تكفيريه واحذر من الدرر حتى بعض يوصي بعض طلبه العلم من الشيوخ الذين لهم مكانه عند الناس احذر ان تقرا في الدرر السنيه لانها ستخرج طالبا هو ماذا تكفيري وهذا لا شك انه رد عن الاسلام رده عن الاسلام لانهم لا, لا يعنون اصحاب التاليف لا يعنون الاشخاص لذواته وانما يعنون ما يحملون من دعوه ولا شك ان من وسم الحق ووسم التوحيد بانه خوارج بان دينهم دين الخوارج او نحو ذلك هذا يعتبر مروقا عن الاسلام مروقا عن الاسلام قال رحمه تعالى لكن يجتهدون الليل والنهار في صد الجهال عن سبيل الله ويبغون ها عوجه اللهم الا ان كنتم تعتقدون ان كلامي باطل وبدعه مثل ما قال غيركم وان الاعتقاد في الزاهدي وشمسان وغيري والاعتماد عليهم هو الدين الصحيح وكل ما خالفه بدعه وضلاله فتلك مساله اخرى اذا ثبت هذا فتكفير هؤلاء المرتدين انظروا في كتاب الله من اوله الى اخره والمرجع في ذلك الى مقاله المفسرون والائمه فان جادل منافق بكون الايه نزلت في الكفار فقولوا له هل قال احد من اهل العلم اولهم واخرهم ان هذه الايات لا تعم من عمل بها من المسلمين من قال هذا قبلك وايضا فقول له هذا رد على اجماع الامه يعني من شبه هؤلاء المرتد ماذا من الشبه التي تمسكون بها ان هذه الايات التي في القران كل من اوله لاخره اذا قلنا بان الله تعالى حكم عليهم بالشرك وانهم مشركون وتجب البراءه من قال هؤلاء ماذا في الكفار الاصليين ونحن بحثنا في ماذا في كفار ليس ليس اصليين وانما هم ماذا على مله الاسلام وقعوا فيه في ناقض حينئذ نقول من قال من اهل العلم ان تلك الايات لا تعم من فعل فعل بل الاجماع قائم على القطع على ان الايات التي نزلت في المشركين تعم كل من فعل فعله فعينئذ اتي بقول لاحد العلماء يخصص هذه الايات بمن بالمشركين الاصليين فلا فرق بين هذا وذاك قال رحمه الله تعالى فان استدلالهم بالايات النازله في الكفار على من عمل بها ممن انتسب الى الاسلام اكثر من ان تذكر اكثر من ان تذكر قال رحمه تعالى وهذا ايضا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في من فعل مثل هذه الافاعيل مثل الخوارج العباد الزهاد الذين يحقر الانسان الصحابه عندهم وهم بالإجماع لم يفعلوا ما فعلوا إلا باجتهاد وتقرب إلى الله وهذه سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في من خالف الدين ممن له عبادة واجتهاد مثل ماذا مثل تحريق علي رضي الله عنه من اعتقد فيه النار بالنار يعني حرقوا من ماذا بالنار من اعتقد فيه الألوهية بالنار وأجمع الصحابة على قتلهم وتحريقهم إلا ابن عباسم نفي الله تعالى عنه مخالفهم في التحريق لا في القتل وانما ماذا في نوعيه القتل فقال يقتلون بالسيف وهؤلاء الفقهاء من اولهم الى اخرهم عقدوا باب حكم المرتد للمسلم اذا فعلها اذا فعل كذا وكذا ومصدق ذلك في هذه الكتب الذي يقول المخالف جمعوا فيها الثمر وهم اعلم منا الى اخره قال انظروا في متن الاقناع في باب حكم المرتد هل صرح ان من جعل بينه وبين الله وصائط يدعوهم انهم كافر بإجماع الأمة وذكر فيه من اعتقد في علي بن أبي طالب دون ما يعتقد طالب في حسين وإدريس أنه لا يشك في كفره بل لا يشك في كفر من شك في كفره نصر الذي سبق نقلهم وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه وتعالى كما في الدرر جزء الحادي عشر صفحة خمسمائة واثنين وعشرين والمقصود بيان أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حدوث الشرك في الأمة واتباع أهل الكتاب من اللهود والنصارى فيما أخبره غيروا وبدلوا وافتراقوا هذه الأمة وافتراقوا الأمة إلى ثلاثة وسبعين كل هذا وقع ومن جهل عثمان وهو ابن منصور أنه اعترض على شيخنا رحمه الله وأنكر قوله في كتاب التوحيد على قوله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله إلى خيره قال شيخنا فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفه معناها مع لفظها بل ولا الاقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو الا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف الى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فان شك او تردد لم يحرم ماله ودمه قال هذا المخمول هذا كلام حق دل عليه ماذا دل عليه النص من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله هذا القيد يدل على ماذا على انه لو قال لا اله الا الله وترك الشرك هو في نفسه او قال لا اله الا الله وعرف معناه الى اخره لو اتى بما اتى به مما يتعلق بهذا الكلم لكنه لم يكفر بما يعبد من دون الاتعال لم يحرم ماله ولا ولا دمه قال هذا المخذول الضال واغوثاهم من هذا كلام قلت وهذا الذي ذكره شيخنا هو معنى لا اله الا الله مطابقه مطابقه يعني داخل في الكلمه وهو معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد امسك بالعروه الوثقه وهذا لا يشك فيه مسلم بحمد الله ومن شك فيه فلم يكفر بالطاغوت من شك فيه لم يكفر بالطاغوت ولذلك اربط بين المسالتين ان تكفير المشركين هذا داخل في مفهوم ماذا الكفر به بالطاغوت فمن لم يكفر المشركين انتفى عنده ماذا جزء من لا اله الا الله لم يحقق النفي حينئذ انتفى عنه وصفه الاسلامي قال رحمه الله تعالى ومن شك فيه فلم يكفر بالطاغوت وكفى بهذا حجه على المعترض وبيانا لجهره بالتوحيد الذي هو اصل دين الاسلام واساسه وهذا يبين حال هذا الرجل عثمان انه لم يعرف لا اله الا الله ولو عرف معنى لا اله الا الله لعرف ان من شك او تردد في كفر من اشرك مع الله غيره انه لم يكفر بالطاغوت هذا كلام جميل من شان الرحمن الحسن رحمه تعالى يفصل ويضع النقاط على الحروف ان هذا داخل فيه مفهوم الكفر به بالطاغوت وهذا كما ذكرنا موجود فيه الجزء الثاني قال كذلك عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن الحسن كما في الدور الجزء الرابع عشر صفحه 204 فالذي اوصيك به اخي تقوى الله تعالى وتدبر كتابه الذي جعله بيانا لكل شيء ومعرفه دينه الذي بعث به رسله وانزل به كتبه وهو اخلاص العباده بجميع انواعها لله وحده ونفي الشرك في العباده والبراءه منه وممن فعلهم ورضيه ولزوم طاعته باقامه فرائضه وترك معاصيه فان من وفق لذلك نال اسباب السعاده والفلاح لان هذا هو حقيقه شهاده ان لا اله الا الله وهو اصل دين الاسلام وقاعدته المستلزمه افراد الله تعالى بالمحبه وقال كذلك شيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في الدرر السنيه الجزء الثامن صفحه 358 وسئل عن من كان في سلطان المشركين يعني كان في بلد ماذا بلاد المشركين وعرف التوحيد وعمل به عرف التوحيد وعمل به هكذا قال الله هو يعيش بين المشركين وعرف التوحيد وعمل به ولكن ما عادهم ولكن ما ما عادهم ولا فارق أوطانهم فأجاب هذا سؤال صدر عن عدم التعقل لصورة الأمر والمعنى المقصود من التوحيد والعمل به لانه لا يتصور تبي هنا رجع الى ماذا الى الدليل العقلي والنقلي لا يتصور انه يعرف التوحيد ويعمل به ولا يعادي المشركين هذا لا لا لا وجود له السؤال من اصل ماذا غلط ان يقال ماذا عرف التوحيد وعمل به لكنه لا يعادي المشركين قلنا هذا ماذا هذا لا وجود له هذا لا وجود لعقلا ولا ولا شرعا قالiller الله و File, و المعنى المقصود من التوحيد و و العمل به لأنه لا يتصور أنه يعرف التوحيد و ياعمل به ولا يعاد المشركين و من لم يعادهم لا يقال له عرف التوحيد و عمل به الذي لا يعاد المشركين و أول ما يدخل في المعادات ماذاania تكفير المشركين و قال ولا يعادي المشركين و من لم يعادهم لا يقال له عرف التوحيد و عمل به و السؤال المتناقض و حسن السؤال مفتاح العلم <تصفيق> جعل السؤال غلطا بناصره حسن السؤال يعني أحسن كيف تسأل وبعد ذلك يأتيك الجواب وقال الشيخ إصحاق بن عبد الرحمن رحمه وتعالى كما في الدورة الجزء الثامن صفحة 301 وقد نفى الله تعالى الإيمان عما نواد المشركين يعني ولاهم نفى عنه الإيمان أو لا نفى عنه الإيمان أصل الإيمان أو كمال الإيمان المرجع يقول كمال الإيمان مرجع الجهمية إذا جاءت هذه الناس الا المسائل منصوصا عليها من كلام العلمي قالوا ماذا كملوا لما كمل الواجب يعني باق ماذا باق اصلا هكذا كلما جاء نص حرفوه به بهذا كاليهود بدلون الكلام قال الرحمن تعالى وقد نفى الله تعالى الايمان عمن عم واد المشركين فقالت تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ودون من حاد الله ورسوله والايه ومن المعلوم ان من واد احدا فهو عنه راض وإذا عاده فقد رضي عنه واذا رضي عنه فقد رضي عماذا عن, عن دينه واذا رضي عن دينه حينئذ صار كافرا لان من رضي بالكفر فهو فهو كافر ومن رضي بالشرك فهو فهو مسلم وكذلك من رضي عن الكافر والمشرك فهو كذلك كافر قال رحمه الله وتعالى اذا رضي عنه رضي بدينه فصار من اهل ملته وهو لا يشعر وهو لا يشعر قد يكفر ولا يشعر ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون وقال الشيخ الصحاة كذلك في جزء الثامن سمحة ثلاثمائة واربعة ولا يكفي بغضهم بالقلب لا يكفي بل لابد من إظهار العداوة والبغضاء قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقف قالوا, قالوا قالوا علق الحكم بماذا؟ بالقول والقول لابد أن يكون لفظا بس كذلك ويخبر عما في قلبه فأصل العداوة والبغضاء في القلب لكن لا تتم الا بالتصريح مع القدره على ذلك مع القدره على ذلك قال اذ قال لقومهم انا براؤ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده فانظر الى هذا البيان الذي ليس بعده بيان يعني ايه صريحه اذا سلم الانسان من الهوى فهم مدلولات الالفاظ على وجه ولا يحتال الحنيني ان يحرف او يبدل يقول هذا المراد وكذا الى اخره لماذا لانه اراد ان يقف مع الحق على وفق ما اراد الحق واما اذا اراد ان يستدل على شيء قد اعتقد اولا عقيده ثم اراد ان يبحث حين يقع ماذا يقع الخلل قال فانظر الى هذا البيان الذي ليس بعده بيان حيث قال وبدا بيننا اي ظهر اي ظهر هذا هو اظهار الدين فلا بد من التصريح بالعداوه وتكفيرهم جهارا والمفارقة بالبدن تكفيرهم جهارا هذا هو الشاهد قال أبو طيل رحمه الله تعالى في الدرن جزء العاشر صفحة 416 ما سألت عنه من أنه هل يجوز تعيين إنسان بعينه بالكفر يعني تكفير المعين وهؤلاء كما مر معنا فيه تكفير المعين للشيخ صحاق رحمه الله تعالى أن مسألة وقع فيها شبع عند المتأخرين بمعنى أنه وقع في الشرك هل يكفر أو لا يكفر حينئذن حصلت عندهم إشكالة لكن عند المسلمين لا إشكالة فيه ماذا أن من تلبس بالشرك فهو مشرك ولا نزاع كما مر في الإجماعات التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى أما عند غير المسلمين حينئذ تأتي الشبه قال رحمه الله تعالى ما سألت عنه من أنه هل يجوز تعيين إنسان بعينه بالكفر إذا ارتكب شيئا من المكفرات فالامر الذي دل عليه الكتاب والسنه واجماع العلماء على انه كفر مثل الشرك بعباده غير الله سبحان هذا مما اجمع عليه العلماء بل اجمع عليه الانبياء والمرسلون حينئذ اذا رايت من تلبس بهذا الشرك الاكبر تحكم عليه بماذا بالشرك الاكبر سواء كان عالما حاكما سواء كان عالما او كان طالب علم او كان عاميا بل لو راى هذا النوع ولم يكفره فهو كافر حتى لو كان عاميا لماذا لانه لم يتحقق بوصف ها فمن يكفر بالطاغوت يعني لم يعرف ولم يفهم حقيقه الكفر بالطاغوت ولو كان عاميا لابد ان يعلم الناس لابد ان ينبه الناس واما تخصيص التكفير بالعلماء هذا لا اصل له هذا بدعه وضلاله في في الدين ولا يقوله اصلا من شم رائحه العلم وانما جاءت من جهه الجهميه ونحوه ارادوا ان يكفوا الناس عن ماذا عن التكفير وصار التكفير هذا بعبء لا يجوز للانسان ان ان يقدم عليه الا بماذا الا بتحقق الشروط وانت فعل موانه فجعلوا هذا خاصا بالعلماء حتى المسائل الظاهره الواضحه البينه لو سمع من يسب الله تعالى ليل نهار قال لا يجوز ان تكفره لابد ان ترفع فيه وتنتظر حينئذ بعد سنه ياتيك الجو هل هذا كافر او لا ولا هذا باطل هذا لا اصل له بل الامور المجمع عليها الظاهره الواضحه البينه هذه يجب على المسلم ان يعتقد كل مسلم ولو كان عمي ان يعتقد كفره اذا لم يكفره فهو فهو كافر وكيف حينئذ يزج بالناس في الكفر ويمنعون من تكفير من كفر الله تعالى ورسوله لا شك ان هذا من ابطل الباطل فهنا قرر الشيخ رحمه الله تعالى ان المجمع عليه يكفر عينا ولا يشترط في ماذا اقامه حجه ولا يشترط فيه انه لا يكفر الا الا العلماء قال رحمه الله تعالى مثل الشرك بعباده غير الله سبحانه فمن ارتكب شيئا من هذا النوع او الجنس فهذا لا شك في كفره ولا باس بما انت حققت منه شيء من ذلك ان تقول كفر فلان بهذا الفعل يبين هذا ان الفقهاء يذكرون في باب حكم المرتد اشياء كثيره يصير بها المسلم كافرا ويفتتحون هذا الباب بقولهم من اشرك بالله كفرا هذا مجمع عليه كما ذكرنا وحكمه انه يستتاب فان تاب والا قتل وللاستتابه انما تكون مع معين اذا المعين يكفر زيد من الناس اذا وقع في ناقض كفره لا اشكال فيه ما كان لا يحتاج إلى إقامة حجة ومن ذلك الشرك وترك التوحيد نحو ذلك حينئذ لا يحتاج وما احتاج إلى قيام حجة في المسائل الخفية حينئذ هذا يحتاج إلى قيام الحجة وهذا يختص به أهل العلمين قال رحمه الله تعالى ولما قال بعض أهل البدع عند الشافعي إن القرآن مخلوق قال له ماذا كفرت بالله العظيم كفروا الشافعي كفر أو لا كفروا قال كفرت قال القرآن مخلوق وأجمع السلفوا على ان ما قال القران مخلوق فهو كافر عينا كافر عينا لا نقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه بل ذكر الا لك عن سفيان بن عيين ان من شك بكفره فهو كافر من شك بكفره ما قال القران مخلوق فهو فهو كافر قال رحمه تعالى ولما قال بعض اهل البدع عند الشافعي ان القران مخلوق قال كفرت بالله العظم كفره عينا وكلام العلماء في تكفير المعين كثير واعظم انواع الكفر الشرك بعبادته غير الله تعالى وهو كفر باجماع المسلمين ولا مانع من تكفير من اتصف بذلك كما ان من زنى قيل فلان زان ومن ربى قيل فلان مراب لا فرق بين هذا وذاك قالوا هذا زان لكونه قد وقع في الزنا واذا وقع في الشرك قلنا هذا مسلم قلنا هذا ماذا يعتبره يعتبر مشركا اذا هذه الفتوى من شيخ رحمه الله تعالى تدل على ان من وقع في الشرك حينئذ يكفر مباشره قال عبد الرحمن بن حزم رحمه الله تعالى الجزء الثاني من الدرر صفحه 268 والايات في بيان الشرك في العباده وانه دين المشركين وما تضمنه القران من الرد عليهم وبيان ضلالهم وضياع اعمالهم اكثر من ان تحصى يعني القران كله فيه في ذلك في بيان عقيده المشركين وتكفيرهم والتحذير منهم وضلالهم وحول ذلك بيان مصيرهم فيه في الاخره ويكفي اللبيب الموفق لدينه بعض ما ذكر لهم من الايات المحكمات وأما من لم يعرف حقيقة الشرك لإعراضه عن فهم الأدلة الواضحة والبراهية القاطعة فكيف يعرف التوحيد؟ يعني من حصل عنده خلل أو نزاع في تكفير المشركين بأعيانه أو من لم يكفر المشركين فهذا ثم خلل في ماذا؟ في فهم التوحيد يعني لم يفهم التوحيد ولم يفهم حقيقة الشرك فكيف يكون مسلما؟ هو في نفسه كيف يكون مسلما؟ بل هو كاف curiosة لم أرطف لماذا؟ لكونه لم يعرف حقيقة التوحيد من جهل التوحيد ليس بمسلم؟ من جهل حقيقة الشرك فكيف حين يجب أن نتقل الشرك؟ صح أو لا؟ ولذلك رد رحمه الله تعالى وهذا من فقه الشخص الرحمن أن من نازع في مسألة تكفير المشركين أو في تكفير من لم يكفر المشركين أن الخلل أين؟ ليس في الأدلة الخلل في فهمه للتوحيد والشرك قال رحمه الله تعالى وأما من لم يعرف حقيقة الشرك لإعراضه عن فهم أدلة الواضحة والبراهين القاطعة فكيف يعرف التوحيد لا يعرف التوحيد إذا لم يكفر المشركين ما عرف التوحيد ومن كان كذلك لم يكن من الإسلام في شيء <تصفيق> كفره رحمه الله تعالى إذن لحظوا بسبقون بذلك قال رحمه الله تعالى ومن كان كذلك لم يكن من الإسلام في شيء وإن صام وصل وزعم أنه مسلم ولا يدعي مدعي أن المسألة خلافية وانه اجتهد لا ليس عندنا عالم له ماذا له التشريع تشريع لله عز وجل بس كذلك فالنصوص واضحه محكمه والاجماع قائم اجماع قطعي فاذا اجتهد مجتهد قلنا ماذا انت باجتهادك هذا قد جعلت هذه المساله اجتهاديه هذا كفر في نفسي هذا اعتبر ماذا كفرا في نفسي لان هذه قطعيات والقطعيات ليست محل للاجتهاد باتفاق وإلا صار ماذا صار الدين سبهللا كل يدعي ماذا الاجتهاد حينئذ إذا دخل في النصرانية يأتيك من اجتهد يقول لا لابد من قامة الحجة ولابد من تحقق صلح انتفاء الموانع لا فرق بين من تنصر وبين من عفد الأوثاء صحيح أو لا لا فرق بين هذا وذاك وقد دلت الأدلة على أن المسلكين لهم دين والنصر لهم ماذا لهم دين فإذا عذرت من كان مسلم نقول لا إله إلا الله ووقع جهلاً منه بحقيقه الشرك وقع في الشرك حكمت عليه بكونه مسلما وانه لابد من تحقق صمته في الموانع يذبح الجاهلي اذا اذا تنصر كذلك لكن لا يقولون بذلك لا يقولون بذلك ظاهرا او قد يقولون بذلك في الباطن الله اعلم قال هنا وان صام وصلى وزعم انه مسلم اما من شرح الله صدره للاسلام واصغى قلبه الى ذكر الله من ايات المحكمات بيان التوحيد المتضمن لقلع الانداد التي تعبد من دون الله والبراءه منها ومن عابدها عرف الدين المرسل اذا المحك هذه المساله كلها من اولها الى اخرها ان من زعم ان المشركين باقون على الاسلام ان الخلل في فهم التوحيد وكذلك من لم يكفر المشركين فهو كافر ومن شك بكفره عنده خلل في ماذا في فهم التوحيد واذا كان عنده خلل في فهم التوحيد لم يكن موحدا واما الزعم ان هذا مذهب الخوارج هذا لا يحتاج الى رد اصلا لماذا لان الخوارج انما يكفرون بالمعاصي والذنوب يعني ما دون الشرك ونحن قد كفرنا بل الانبياء كفروا بماذا ها بالشركه الذي هو ناقض من نواقض الاسلام يعني بمكفر عينيذ ادعى ان هذا مذهب الخوارج فهو طعن في الانبياء المرسلين لان المتبعون متبعون لابراهيم الخليل عليه السلام وهو قد كفر فقال كفرنا بكم ونحن قلنا ماذا كفرنا بكم اذا قلت عنا خوارج عينيذ يلزمك لازما بينا واضحا ان ابراهيم عليه السلام كذلك قال هشام بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى واما مذهب الخوارج فانهم يكفرون اهل الايمان بارتكاب الذنوب ما كان منها دون الكفر والشرك دون الكفر و... والشرك وانهم قد خرجوا في خلافه علي بن ابي طالب وكفروا الصحابه بما جرى بينه من القتال وسدلوا على ذلك بايات واحاديث لكنهم اخطؤوا في الاستدلال فان ما دون الشرك والكفر من المعاصي لا يكفر فاعله لكنه ينهى عنه واذا صر على كبيره ولم يتم منها يجب نهيه والقيام عليه يعني الانكار لكن لا يصل الى ماذا الى حد تكفير لانه لم يقع في ناقض واذا لم يقع في ناقض الحينيد استصحابنا الاصل وهو الاسلام ودله النصوص على ان هذه الكبائر لا تخرج العبد عن عن المله وكل ممكن ان يجب انكاره من ترك واجب او ارتكاب محرم لكن لا يكفر إلا من فعل مكفرا ولل الكتاب والسنة على أنه كفرا وكذا ما اتفق العلماء على أن فعله أو اعتقاده كفرا يعني المرض إلى ماذا إلى الكتاب والسنة فلا نكفر إلا من كفر الله ورسله وانكف عن من لم يكفره الله ورسله هذه قاعدة وانتبه إلى ما كفر الله ورسوله ليس ما كفر ابن تيمية ولا ابن قيم ولا محمد JUST وإنما نكفر من كفر الله ورسوله يعني دل الدليل على الدليل على تكفير ولو لم يكفروا التاميه ولو لم يكفروا التاميه وكذلك لا نكفر من لم يكفر الله تعالى ورسوله ولو كفروا من كفروا من من العلم المداره هو الكتاب والسنه وهذه المسائل واضحه بين لا تحتاج الى كبير استدلال قال في مصباح الظلام والجواب ان يقال في نسبه التوحيد اليه اعني لشيخنا ان هذا ارادا ان يطعن في الشيخ محمد بن وهب رحمه الله تعالى وفي كتابه قال هذا كتاب التوحيد يعني توحيد الشيخ محمد رحمه الله تعالى هذا يعتبر ماذا يعتبر براءه من التوحيد واذا علم من حاله انه قصد التوحيد لم يقصد به ذات الكتاب لذاته يعتبر رد عن الاسلام يعتبر رده عن الاسلام لانه تبرع من التوحيد ومن تبرئ من التوحيد او من الموحدين او من تكفير المشركين او من تكفير من يكفر المشركين ونسب ذلك الى الخوارج والمعتزله هذه رده عن الاسلام بذاتها وهذا الذيعناه رحمه الله تعالى قال والجواب ان يقال في نسبه التوحيد اليه يعني كتاب التوحيد الى الشيخ رحمه الله تعالى اعني الى شيخنا ما يشعر ببراءه هذا الرجل منه والكتاب الذي يشير اليه ليس فيه الا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم اورده المصنف رحمه الله تعالى مستدلا به على ما وضع من الابواب والتراجم فالبراءه منه براءه من كتاب الله وسنه نبيه ولا شك في كفر من قصد ذلك كان هذا القاصد انه تبرأ من كتاب كتاب التوحيد ونسبه الى طائف او نحو ذلك ولم يعني به الا هذا المعنى لا شك انه ماذا رده عن عن الاسلام ولا ارى لقول المعترض في عبارته ان الشيخ ذكر في مسائل على توحيده الا ما يشعر بهذا والله اعلم بقصده ومراده هذا نهايه ما ذكره ائمه الدعوه ونختم بكلام الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله تعالى كما في الدرر المزاد الثانيه صفحه 205 قال ووسم تعالى اهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من الايات بما لا يحصى يعني ايات كثيره جدا وسم اهل الكفر بماذا بالكفر وسم المشركين كذلك بالكفر وسم تعالى اهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من الايات فلا بد من تكفيرهم ايضا وهذا هو مقتضى لا اله الا الله كلمه الاخلاص وهو مقتضى لا اله الا الله كلمه الاخلاص فلا يتم معناها الا بتكفير من جعل شريكا في عبادته بذلك شريكا لله في عبادته كما في الحديث الصحيح من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله فقوله وكفر بما يعبد من دون الله تاكيد للنفي فلا يكون معصوما دمه والمال الا بذلك فلو شك او تردد لم يعصم دمه وماله فهذه الامور هي تمام التوحيد يعني تمام اصل التوحيد واذكره في شرح ماذا في شرح رساله الشيخ رحمه الله تعالى اصدر الدين قال لانه لا اله الا الله قيدت في الاحاديث بقيود ثقال بالعلم والاخلاص والصدق واليقين وعدم الشك فلا يكون المرء موحدا الا باجتماع هذا كله واعتقاده وقبوله ومحبته والمعاداه فيه والموالاه فبمجموع ما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى يحصل يحصل ذلك اذا من هذا الكلام يدل على ان المساله واضحه على ان المساله واضحه عندهم تمام الوضوح وانه من احكم المحكم اذا نرجع الى تعصيل المساله من حيث ماذا بيان حقيقه الاسلام ثانيا بيان حقيقه الكفر بالطاغوت ثالثا من تلبس بالشرك عنيد لم يعرف الاسلام ولم يتحقق بوصف الاسلام ولم يتحقق بوصف الكفر بالطاغوت ومن لم يعرف الاسلام فليس بمسلمين ومن لم يحقق الكفر بالطاغوت فليس بالمسلمين تكفير هذا النوع مجمع عليه بل هو قطعي في الدين من لم يكفر حنيذ ماذا لم يتحقق هو في نفسه بالكفر بالطاغوت وثانيا هو مكذب لاجماع الانبياء المرسلين مكذب لنصوص الكتاب والسنه حنيذ هل يبقى في المساله نزاع الجواب لا فقول هذا المفتي بهذه الفتوى الباطله الجائره ان هذا لا يعرف عن اهل العلم وانه غلط بين وانه قد يقال انه اخطا وان المساله باقيه في نزاع بين العلم كل هذا هراء وافتراء على ماذا على الكتاب والسنه ونسبه ذلك الى اهل الجهل والضلال وانه لا يسمى عالما ولا طالب علم وان هذا القول قول الخوارج هذا مروق عن الاسلام لا شك في ذلك بمعنى انه ماذا انه لم يحقق الكفره بالطاغوت ولم يتصف بوصف الاسلام ولم يعرف التوحيد ولم يعرف الشرك ومن لم يتحقق بهذه الامور كلها لا نصيب له من الاسلام البتة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هل من لم يكفر المشركين فقد كفر خاصا فيما لم يكفر الكافر الاصلي من يهودي ونصراني والملا لا تقيد اصلي لا تقيد من. لماذا لانه قد يكون مسلم في العصر ثم يتنصر كفره هذا معلوم من الدين بالضروره او لا معلوم من الدين بالضروره لكن اذا قلت كافر اصلي يهودي اصلي معناه ماذا يهود هؤلاء الذين نشؤوا على ماذا على اليهودية تكفيرهم هذا مقطوع به طيب مسلم ينتسب إلى الإسلام وتهوت ما حكمه كافر ما شك في كفري هو كافر إذن تقييده بكون التكفير هنا اليهود الأصلي أو النصران الأصلي أو المسرك الأصلي يقول هذا ليس بصوابه بل متى ما تحقق الوصف اليهودية والنصرانية والشرك سواء كان أصليا أو لا كان طارئا فالكفر الطارئ إذا كان مجمعا عليه هو كالأصلي لا فرق بينهما البتع ثم ما يتعلق ب مسائل النواقد الاخرى على القاعده ما كان معلوما من الدين بالضروره ما كان من المسائل الظاهره او يعيش بين المسلمين الى اخره هذا الحكم واضح بين حين يدنى يكون كافرا وكفر كفر المشركين وكذلك الحكم يتعلق بماذا لا يتعلق به العلماء ولا طلبه العلم لانه عام لذلك سب الله تعالى هذا من المعلوم من الدين بالضروره لو سمع من يسب سبا صريحا من يسب سبا صريحا واضحا بين وجب على العامة ان يكفوا ولا نقول لابد من قامة الحج إلى آخره قال أم أيضا في من لم يكف من ارتكب ناقض من وقض الإسلام كالموالات والاستهزاء ونحوه من وسائل الظاهرة التي هي دون الشركة ومن حكم لم يكفر احترازا حتى بعد تحققه من صنة الموال كافر ولذلك من اعتقد حتى في المسائل الخلفية يعني من لم يكفر الكافر فهو كافر لو عممنا كافر حينيذ نقول ماذا من الكفر ما هو مجمع عليه ومن الكفر ما هو مختلف عليه صحيح أو لا؟ تارك الصلاه مجمن عليه عند المتاخرين ماذا مختلف فيه حين اذا رجح زيد من الناس ان تارك الصلاه كافر ورجح عمرو انه ليس بكافر حينئذ هل يصح هذا يقول من يكفر تارك الصلاه فهو كافر هل يصح لا يصح بالاجماع حينئذ هو في نفسه اذا ظهر له وتحقق ان زيدا من الناس لا يصلي مطلقا وهو رجح أن أو دل الدليل عنده أن ما لم يصلي فهو كافر هو في نفسه إذا لم يكفره صار مكذبا للنص فيكون ماذا يكون كافرا لكن لا يتعدى الحكم إلى غيره ولذلك هذه المسائل من لم يكفر المشركين فهو كافر من لم يكفر الكفار فهو كافر هذه مسائل مجمع عليها معلومة من الديب الضرورة وحينئذ ما لم يكن مجمعا عليه ينظر في كل ناقض بحسبه ولا يتعدى الحكم البتة ولا يستلزم التسلسل كذلك والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يا جميع